بسم الله سم ومن المعبود ناسي الطمق تنوب ومفوك شعال والضغط والبناء <تصفيق> والعالم لأنها عارفة في المحافظة من الشمس يكون نجد منها ثلاثة ثلاثة يوم وأمر الصغر والأنواع المناقصة السوحية ومن يرغيه إلى النوع الذي نزل فيه فيه ففي سيدي مفارق سيدي مفارق ومفارق ومفارق صلى الله على رسول الله وسلم الصلاة الصوف الكبيرة على ذنب سماحنا من غيره فدفن الصلاة الناس قال أقبله أقبله الله وصلوا آه قال أصلح لي من كذب فأما من قال مظلم لفضله وحده فلازم موب موب بي و كان موب كبر و أما من In the написth of this, Trash Vine to يكون Is this يكون Nope. admission is كذا. the wa' увер is theghthirt. In the написth of the temple, it is a written letter helps to the grave lodge. This is the result of the grave limite to the grave zoning rivers and the grave ataque has not been established, it is the剛ch meant that لأنه تعالى جعل في موسى ذلك أن البارد استوى فيه وسموه بمعنى فيه فقومه تعالى ونعم نسيبهم نسيبهم عليهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مع كتاب المختصر في العقيدة للدكتور خالد بشيق حفظ الله تبارك وتعالى وصلنا إلى المطلب السادس وهو الاستسقاء بالأنواع الأنواع هي منازل القمر الأنواع هي منازل القمر وكانت العرب تقول مطرنا بنوء كذا مطرنا بنوء كذا ويقصدون أن النوء هو الذي ينزل المطر اللي هو منزل القمر هو الذي ينزل عليهم المطر وجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني لما كانوا في الحديبية وأصبح المسلمون قد مطروا البارحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء يعني على إثر مطر السماء هو المطر ولذلك لما مر النبي على صاحب القصعة فأدخل يده فيها وجد فيها إيش في يده بللا فقال ما هذا فقال أصابته السماء يعني أصابه المطر أصابه المطر وإذاك يقول اهل العلم اللغة كل ما علاك فهو سماء كل ما علاك فهو سماء فالنبي يقول كان على أثر سماء على أثر مطر يعني كان مطرنا البارحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم يعني البارحة قالوا الله ورسله أعلم قال قال ربكم أصبح الناس مؤمن بي وكافر يعني الناس انقسموا إلى قسمين الناس الذي أصابهم الذين أصابهم المطر مؤمن بي وكافر من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب فالانواع هي منازل القمر كما قلنا وكانوا يعتقدون انه إذا صار القمر في هذا المنزل ينزل علينا المطر طيب وهذا ضلال القمر لا ينزل المطر ولا الكوكب ينزل المطر وإنما الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا وعنده مفاتح ويقول الله سبحانه وتعالى وعنده لاية وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحم وعنده علم الساعة وينزل الغيث هو الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى يقول أن صببنا الماء صبه والله الذي ينزل الماء وينزل المطر جل وعلا وينزل الغيث فدعوى انه الكوكب انزل الغيث هذا كفر بالله واذا قال المؤلف هنا والناس في هذا على ثلاثه احوال من قال مطرنا بنوء كذا اي ان النوء اللي هو الكوكب او المنزل الذي نزل به القمر هو الذي انزل المطر هذا كفر بالله تبارك وتعالى لو نسب فعل الله الى غيره سبحانه وتعالى ومن قال مطرنا بنوء كذا أي تسبب وجود القمر في هذا المكان نزول المطر هذا كذب غير صحيح هذا غير صحيح طيب فنسب ما ليس بسبب سبب مثل هؤلاء الذين قالوا إيش يعني اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع طيب لماذا تبون ذات أنواع؟ قال لأن الله ينصرنا إذا علقنا أسلحتنا على إذن من الناصر يقولون؟ الله لكن جعل سبباً ويتعلقوا بشجرة ليس بسبب ما جعله الله سبباً فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى جعل لنا إلاء كما لهم آلهة وهو من الشرك الأصغر فكذلك هنا إذا جعل السبباً ما ليس بسبب فيكون هنا وقع في الشرك الأصغر مطرن النوء ما ينزل المطر ولا هو سبب في نزول المطر اذا ما الحل؟ قال إذا قال مطرنا في نوء كذا في للظرفية هنا لا بأس في نوء كذا لا مانع منها لماذا؟ قال لأن في الظرفية كأنه يخبر مطرنا في يوم الثلاثاء مطرنا في ربيع أول مطرنا في أول شهر يناير مطرنا هذا خبر هذا خبر فإذا أخبر عن الظرفية مطرنا في نوء كذا أي أن الله أمطرنا ولكن كان الوقت يوم ثلاثة كان الوقت أول الشهر كان الوقت آخر الشهر كان الوقت منتصف هذا خبر فهذا لا بأس به إذا إلا إذا كان هذا يقول في نوء كذا إذا قال بالباء ممكن الباء تأتي الضرفية قال لأن حروف الجر تتناوب قالوا حروف الجر تتناوب أي منتم من في السماء قالوا أي على السماء سبحانه وليس في بمعنى داخل طيب وكذلك وجعل القمر فيهن نورا أي ملاصق لهن عليهن نورا وليس فيهن أي داخل السماء كذلك الأمر بالنسبة هنا قال الآية هو ما جاء بالشاهد قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل بالليل هي الفائدة الفائدة في تكملة الآية وبالليل أي وفي الليل فجاء بالباء ويريد الظرفية يريد فيه في الليل فالقصد أن من قال مطرنا بنوء كذا ويقصد في نوء كذا أي في زمن كذا لا يضر لكن من قال مطرنا بنوء كذا أن النوء اللي هو منزل القمر أو الكوكب هو الذي أنزل المطر هذا شرك أكبر وإذا قال لا هو سبب في نزول المطر هذا شرك اصغر لانه ليس سببا فجعل سببا ما ليس بسبب نعم. في الزمن ومن الله زمان الذي ولا وقد عن ذلك رسول قال من وإن أنا الدهر قضى بالدهر ولا ها فليس شئت ان فدي الشئ تقوم تمن الله هو مشهقنا ايه الدهر سجد لله لله وبشهاده بانوا على دين ويختلفون بالاساس نقص ديني وهو اقسام او اسمه الاول اي سجد الدهر ان قضاه هذا شكت أكبر. اذكر ذلك يسأل يسأل ده كنا ان اعتقد في هذا الشك الاظهر ذلك فاضطررنا الى اثبات ذلك ممكن ولا لا كما ذكر المقتضى هو تعالى بذلك قال الله ان سبكه تظلم بالشكل فانه ان سبكه اثبت وريني انه يطوى ولا عندها هذه الحاله ااا تطير الذين في حادثه التساؤل لا تعرف وما هم الذين سمى الشيك الاصفر الذي يثبت انه نعم ولدي هو في الثلاث تدبير وبيانه انهم يكونوا ان الذين جعل الناس خب وبيانه وبيانه ولولا ان سيتفهم ذات الضوء الرائي المتضمن بعض شيء من التداب ما صح ما صح يهيهام لانه لولا الثلاثه ولا سبعه لولا ان سبب مخالفته مخالفته النبات او بعضه وما كان الكتابه على المحل فتبين ان هذه الباعه الانفاهه سد انفاهه في مراجع لا يوجد انتصار بشكل هذا وجه علاوه على ان هذه هي الشيء الاكثر عاديه ان اسمه خالصيه من هذا الشكل ولكن السلطه اييه الخطره منها تقبل يوم حاض سنه شريف ومنه قول تعالى على سائر الناس سلام ثم ياتي يأتي بعد ذلك سب الجدار ولا تحلس من صديق شيء وإنما تكبرك ما لا تحسن نعم سب الدهر لا يجوز لان الدهر هو الليل والنهار وسب الدهر سب لمن يجري الليل والنهار الله تبارك وتعالى هو الذي ياتي بالليل هو الذي ياتي بالنهار سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الدهر فسبوا الدهر هو سب لمسيره وهو الله جل وعلا وأذكر قصة جميلة ذكرت لعبد العزيز الكناني عبد العزيز الكناني هو المشهور صاحب كتاب الحيدة وبغض النظر عن ثبوت هذا الكتاب أو عدم ثبوته هناك شك في ثبوت هذه القصة وثبوت هذا الكتاب لكنها مذكورة فيذكرنا عبدالله الكناني لما ذهب يناظر في مسألة خلق القرآن في زمن المأمون وأنه دخل على المأمون ليناظر من عنده ممن يقول بأن القرآن مخلوق فلما دخل للمناظره سخروا منه وقال بعضهم يا أمير المؤمنين يكفيك من ضعف رأيه قبح وجهه يعني قبح وجهه يدل على ضعف رأيه يقول يعني لا ما يحتاج النقشة هذا لأنه قبيح الوجه يقول فانقبضت وكنت دخلت يقول مرتبكا أول مرة ادخل على أمير مؤمنين يعني أنا مرتبك ويقولوا لي هالكلام ويضحكون كلهم يقول فزادني يعني خوفا ارتباكا فالمأمون أمرهم بالسكوت ثم صار يسألني ما اسمك من أي البلاد أنت من تعرف في هذه البلاد يقول حتى هون علي المهم يعني بغض النظر يعني عن قوله بالخلق كان عاقلا كان عاقلا كان عالما فبهون عليه الامر حتى يقول ارتاحت نفسي قليلا ثم سكت عني حتى اهدى يقول فنظر الى السقف فرأى الجبس يعني قد تشقق في السقف فقال ما هذا لعن الله صانعه يعني اللي بناه قال لعن الله صانعه قل فوجدتها فرصة فقلت يا أمير المؤمنين لعنت صانعه ولم تلعن الجبس ما لعنت الجبس نفسه قال هذا لا شأن له وإنما العيب في صانعه قال وأنا لا شأن لي في وجهي والذي عاب وجهه إنما عاب صانعه وهو الله سبحانه وتعالى يقول فاعجب المؤمن بهذا الرد قال دع عنك هذا الان وابدا بالمناظره خاصرت تحت وجاوبت رديت عن نفسي قلت دافعت عن نفسي شوي سكتهم كما يقال فهنا كذلك الذي يسب الدهر انما يسب الله جل وعلا ان الله هو مسير الدهر الدهر ليس شيئا يعني له اختيار وإرادة والليل يبي يجي ولا النهار ما يبي يجي ولا حدث هذا بيحدث لا الذي يجري الدهر هو الله فالذي يسب الدهر يسب مدبره قال الدهر بيدي اقلب ليله ونهاره فالذي يسب الدهر يسبني انا يقول الله تبارك وتعالى ولا يسب الدهر ما في شيء اسمه دهر يتصرف انا اصرفه وهو لا يريد الدهر كدهر وانا يريد ما يقع في الدهر فهذا من باب سب الدهر فاذا لا يجوز سب الدهر ويقول الله يؤذين ابن ادم قال كيف يؤذيك وانت رب العشر قال يسب الدهر وانا الدهر يعني الدهر بيدي انا اقلب ليله ونهاره لكن إن كان الإخبار أن هذا اليوم عسير كما قلت في يوم نحس مستمر، فسماه يوم نحس بالنسبة لهم يعني مضافا إليهم يعني يوم ضيق الخلق، طيب؟ مثل ما قيل يعني في السنة التي توفيت فيها خديجة توفيت فيها بطل وعام الحزن، طيب؟ هم لا يدل أن العام عام الحزن كنريد أنه وقع فيه الحزن، وقع فيه؟ الحزن وهذا يوم منحس المستمع أي وقع عليهم العذاب في هذا اليوم والشاهد من هذا أنه إذا كان من باب الإخبار فلا بأس كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام ثم يأتي بعدك سبع شداد كنا ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحصنون سبع شداد وهي السنوات الجد التي أتتهم فهذا اخبار هذا إخبار فإذا كان من باب الإخبار فهذا ليس بسبب هذا إخبار مثل ما قلنا قبل قليل إذا أخبر أن نزل المطر في نوء كذا أي في تاريخ كذا في وقت كذا كذلك هنا إذا قال هذا اليوم وقع فيه العذاب أو وقع فيه كذا فهو نحس عليهم لأنهم تأذوا فيه تعذبوا فيه كذا ما في بس أما سب الأيام وسب الليالي التي هي يجريها الله تبارك وتعالى فهذا سب لله جل وعلا وأما قول المؤلف وهو اختيار القيم رحمه الله تعالى أنه يكون شركا اكبر بعيد الظهر والله العالم انه يكون شركا اكبر إذا اعتقد فعلا أن الدهر شيء آخر غير الله ويتصرف لكن ما أحد يعتقد هذا في ظني يعني والعلم عند الله جل وعلا أن أحد يعتقد أن الدهر هو شيء يتصرف وكذا لانه ما في شيء ملموس اسمه الدهر لكن الأنواع الكوكب معروف الكوكب هذا, الكوكب هذا الكوكب هذا الكوكب لكن على كل حال إذا كان قصد أحد أن يسب الدهر وأن الدهر هو متصرف وأن الدهر كذا هذا كفر لا شك بالله لا شك نعم الشيخ أولا الشيخ من ومن قول الطالب يا ابو قال ان لا اشكو وقت وحزن لو الله ثانيا شكوى من صروف وهذه اسمان الاول شكوى محرمه وذلك اذا كان على سبيل التسخط من قضاء والقدر ثاني شكوى واقع وذلك اذا وقع الانسان في مصيبه من بعد التوابع وانها كانت لا بد من ذلك قال ابن الجزيي ولا بسخرى منها لان من الالم والوجع ضروره بالاصلي ثالث نص الشكوى النديم على تصحيح النديم شكوى لله ونديم استراحه وريح على الكرسي نعم الشكوى الشكوى الى الله هذا هذا مطلوب كما قال يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله ويكون عمر اذا قرى هذا لا يبكي رضي الله عنه ويعقوب عليه السلام لما فقد ابنه يوسف وبعده أخاه، فقال أخاه: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا مطلوب أن الإنسان يشكو إلى الله. وعائشة رضي الله عنها لما تهمت بالزنا رضي الله عنها، وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كنت الممت بشيء فتوب إلى الله واستغفري. فنظرت إلى أمها قالت اجيبيه ألا تجيبين الا تسمعين ما يقول قالت والله لا ادري ما أقول التفتت إلى أبيها قال الا تجيبه يا أبي يا أبتي قال والله ما ادري ما أقول قالت والله لا أجد لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف صبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم بكت هذه شكوى إلى الله فإنسان يشتكي إلى الله هذا هو المطلوب هذه من العبادة إنسان يشكو إلى الله سبحانه وتعالى أشكو بثي وحزني إلى الله هذا طيب أما الشكوى إلى غير الله ففيها تفصيل وبعض الناس قد يشتكي الله إلى عباده يقول انظر ماذا فعل الله به انظر ماذا صنع الله به الله ما نصرني الله كذا يشكو الله إلى عباده والعياذ بالله وهذا ضلال بعيد والعياذ وقد يصل بالإنسان إلى الكفر أما إذا كان لا يشكو إلى الناس من باب الإخبار يقول لك يقول حاشني كذا وحاشني كذا وأصابني المرض الفلاني ورحت للطبيب الفلاني وقال لي كذا بعدين سويت عملية كذا يخبر لا على سبيل الشكوى وإنه على سبيل الإخبار على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به هذا لا بأس به إن كان يخبر من يحب أنه وقع لي كذا وقع لي كذا وقع لي كذا حتى يشاركه الحزن والهم والاهتمام وما شابه ذلك ثم تنطرق إلى قضية الأنيم إلى أن البعض يقول هل أني النوع من الشكوى أو أن الإنسان يسكن في تحمل مي طيب ذكر على الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه في مرض موته أنه لأن سكرات الموت هنا الإنسان يعني تعبا وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرق حرقا شديدا في سكرات الموت وقال له ابن مسعود أو ابن الخدري يا رسول إنك توأك شديدا قال إني أوعك رجلين منكم لكن ما كان يئن يتحمل لكن يعرق عرق شديد زين الإمام أحمد لما أصابه مرض الموت يعني في اللحظات الأخيرة من حياته من شدة الألم كان يئن فقال فلما وعى قال له ابنه ذكر له إسنادا إلى طووز بن كيسان أنه قيل له والأنين قال حتى هذا يكتب يا الأنين يكتب يقول فما أن بعدها لأن الإمام أحمد قال الأنين لعل يكون من الشكوى أو عدم الرضا وما بها الله يكتب عليه أن يأنيت ما ماء تحمل بعدها يقول حتى الأنين يكتب قال فما أن أحمد بعدها أبدا رحمه الله فالمقصود أن الأنين لا بأس به نساء إذا أن من شدة وطأت المرض التعب وأن لا بس وعدم الأمين عدم الأنين أفضل الإنسان يتح... يتجلد يتغ... يعني يتحمل هذا هو الأصل نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم مرحبا يعني ما قرأ من كثير من المواضيع تترتب فقط طيب هل الصلاة في فندق مكة بمئة أو الصلاة الصلاة الصحيح والعلم عند الله تبارك في أي مكان داخل الحرم في فنادق مكة، في العزيزية، في ميناء، في مزدلفه كلها بمئة ألف والله أعلم لكن لا تجوز الصلاة في الفندق متابعة للإمام وهو في المسجد وإنما يصلون جماعة لوحدهم يصلون جماعة لوحدهم إلا إذا اتصلت الصفوف امتلأ الحرم وامتلأ الليوحريم الحرم الحوش اللي تاب للحرم هنا نعم يكون من يصلي الفندق تابع على الحرم اما في مكان في الحرم بس بيصلون بالفندق عشان براد تعبانين خلق وما خلق ما يبون زحمه ما يبون كذا لا هذا يصلون لوحدهم جماعه لا يصلون مع الامام والا لو كان اللي الفندق مكي يصلون مع الامام ادو في العزيزية بعد يصلون مع الامام اللي بالكويت بعد يفتح التلفزيون ويخلي التلفزيون جهه الجبلة ويصلي مع الامام بعد ما يصلح هذا ابدا الا إذا اتصلت الصفوف اللي كان خارج المسجد بالنسبة للذهب هل لازم مضاعد بمضاعد ولا لازم الأوزان تكون متساوية لا الأوزان ممكن نضعد بسوار ممكن سوار بقلب ممكن قلب بحلق ممكن حلق بخلاخيل ما له شغل المهم انها تكون متساوية في الوزن نعم